ام تحتلم ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم ما جعل الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهل الذي جعل لكم الليل لباسا ونوم سباتا وجعلن النار نشورا. وَالَّذِي أَغْسَلَ الدِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَآتَيْنَاكَ فِيهَا كِفْرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 هذا ملح أجاج، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برص خو وحجر محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا.